و و ل ا ي ة وقصم وقد تكلمنا في الدروس ا ل م ا ض ي ة على ا ل أ ر ك ا ن ا ل أ ر ب ع ة تكلمنا على المطلق وهو الزوج وعلى ا ل ص ي غ ة وبينا ما كان منها صريحا وما كان منها ك ن ا ي ة وتكلمنا على الركن الثالث وهو ا ل م ح ل ل وهو ا ز و ج ة ثم تكلمنا أ خ ي ر ا في الدرسين الماضيين على الركن الرابع وهو القصم وبقي معنا الركن الخامس أ ل ا وهو ا ل و ل ا ي ة على المحل الذي هو ا ل ز و ج ة وذلك أ ن النكاح لا يقع إ ل ا على ا ل م ر أ ة التي يكون للرجل عليها ولايه ف إ ذ ا لم تكن للرجل عليها ولايه ف إ ن الطلاق لا يقع أ ي ب أ ن تكون زوجته فلو أ ن الرجل خاطب ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة ليست زوجته خاطبها بطلاق كان قال لها أ ن ت ط ا ل ب أ و قال لها إ ن نكحتك ف أ ن ت طالق اي علق طلاقها بنكاحه إ ي ا ه ا أ و قال لها إ ن دخلت الدار ف أ ن ت طالق أ و ما شابها هذا من الصيغ ف إ ن كلامه في كل هذه الصور والصيغ التي ذكرناها لهما باطل لا يعتد به ل أ ن ه لا و ل ا ي ة له على هذه ا ل م ر أ ة وبناء على ذلك ف إ ن ه لا طلاق له معها أ م ا قوله لها أ ن ت طالق هذا الكلام لم ي ص ا د ف محلا فباجماع ما يقع و أ م ا قوله لها إ ن دخلت الدار أ و إ ن نكحتك أ ن ت طالق ف ل أ ن ه لا ولايه له عليها أ ي ض ا وصححه ق د روى الترمذي و عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا طلاق إ ل ا بعد نكاح ف إ ذ ا لم ينكح الرجل ا ل م ر أ ة فلا طلاق له عليها ولا يصح الطلاق منه لها هذا ب ا ل ن س ب ة للحر و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للعبد فهناك ص و ر ة لا بد من الكلام عنها تعرض لها السقا وفي م س أ ل ة تعليق الطلاق وذلك فيما لو قال العبد لزوجته إ ن ع ت ق ت أ و إ ن د خ ل ت ا ل د ا ر ف أ ن ت طالق ثلاثا ونحن قد مر معنا أن الحر له ان ل له ح ر أ يطلق ثلاث طلقات و أ م ا العبد فليس له أ ن يطلق إ ل ا طلقتين ولكنه هو ا ل آ ن لم يطلقها طلقتين و إ ن م ا قال لها إ ن عتقت أ و إ ن دخلت الدار ف أ ن ت طالق ثلاثا ثم عتق صار حرا أ و بعد أ ن صار حرا دخلت زوجته الدار ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة ي ق ع عليها ثلاث تطليقات مع أ ن ه حينما علق الطلاق لم يكن يملك إ ل ا طلقتين وحينما علق الطلاق حينما قال لا إ ن عتقت ف أ ن ت ق ا د ق ثلاثا في ذلك الوقت ما كان يحق له أ ن يطلق إ ل ا طلقتين ل أ ن ه عبد ولا يعرف نفسه هل سيعتق أ م لا يعتق فهو لا يملك ا ل ط ل ق ة الثالثه ة فالطلقة الثالثة التي ع ا الآن كتطبيق الرجل ا ل أ ج ن ب ي ل ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة يطلق طلاقا لا يملكه فهل يقع موقعه أ و لا يقع موقعه ب ا ل ن س ب ة للحر قلنا لو قال ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة أ ن ت طالق واحدا أ و أ ن ت طالق ثلاثا أ و قال لها إ ن نكحتك ف أ ن ت طالق أ و قال لها إ ن دخلت الدار ف أ ن ت طالق ف إ ن ه في كل هذه الحالات لا يقع طلاقه بل يعتبر لغوا ل أ ن ه لا ولايه ت له على هذا المحل هل ع ب د كذلك العبد حينما قال لزوجته إ ن عتقت ف أ ن ت ق ا ل ق ثلاثا و ا ل آ ن ما يملك الطلقه、الثالثة. والآن يملك طلقتين ف ل تعتبر الطلقة الثالثه ط ل ل ق ة ا ة لاغية كما ألغينا طلاق الحر كما ل أ ن ه لا يحق له أ ن يطلق ا ل آ ن ل أ ن ه لا ي ط ل و على المحل أ م ماذا يكون حكمه أ و قال لها ان دخلت الدار ف أ ن ت طالق فعتق أنت طالق ثلاثا دخل الدارة بعد عشقه بعد ان صار حرا فهل تقع عليها ثلاث تطليقات بناء على ما علق عليه أ م لا يقع عليها إ ل ا ف ل ق ت ا ن ل أ ن ه ما كان يملك إ ل ا ف ل ق ت ي ن قالوا إ ذ الفرق ق ا العبد هذا الكلام علق طلاقها على ما ذكرناه لزوجته مثل علق على إ ن ه يقع عليها تطليقات وفيش ثلاث ا ف ما بين الحر والعبد م بين ا ق ان ل الفرق و ا ما ب ي الحر و ا لا ع ب د أن ل ح ولايه له أ ص ل ا على النكاح لا ولاية له أصلا على المرأة ولذلك ا أصلا المرأة ي ة له على ل و يعتبر كلامه ل غ و ا ي ش ا ل ع ل ا ق ة ب ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة حتى يقول لها أ ن ت طالق واحده او ثلاثا ك ل ا م و لا يحبه له والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لا طلاق إ ل الا بعد نكاح وأما ا ع ب د فإنه يملك أصل ل الأصل مالك لأصل النكاح وهذه المرأة ليست ن ن ك ا ح وفي وهذه أ ج بعد ي هي ة زوجة وإنما وبناء ل ذلك ى ما ا مالك ا م لأصل ل نكاح وما دامت هذه ا ل م ر أ ة ز و ج ة له ف إ ن ه إ ذ ا تحقق الشرط الذي علق عليه الطلاق فإنه ما فكانه إ ن نحوي ه ما تلقض بي ف أ ن ه ق ل لها إذا عجقت ف أ ت فأنت طاجق أي بشرط حرية فأنت طاجق ثلاثا أي أي حرية ي بشرط ح لأنه يعلم أنه لا يحق له أن يطلق أنه أن طرقتين يحق فحينما إلا قال لها إ ن دخلت الدار ف أ ن ت طالق ثلاثا أ ي إ ن دخلت الدار وكنت ح ر املك وكنت أ هذه الطلقات ا ل ث ل ا ث ف أ ن ت طالقون ثلاثا فتحقق ما شرطه فيقع الطلاق ثلاثا فالفرق بينه وبين الحر في الصورة التي ذ ك ر ن ا ه ا الحر أن الحر لا عن أن يملك أ صوره ل الطلاق ا ل م أ ة ولاية لا ل عليها ي ب ن من ا العبد التطيق ولاية المرأة يملك أصل وله ولاية على هذه المرأة وهي محل لطلاقه وهي م صورة هذه هذه صور الولايه على المحل ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة طلاق ا ل ر ج ع ي ة هل ا ل ر ج ع ي ة محل للطلاق وهل للرجل و ل ا ي ة على, الرجعية وبناء على ذلك يلحقها طلاقه قالوا نعم يلحق الطلاق ا ل ر ج ع ي ة إ ذ ا طلق الرجل ب ر أ ت ه طلاقا رجعيا ودخلت في ا ل ع د ة ثم طلقها ث ا ن ي ة ف إ ن الطلقه الثانيه تلحقها و إ ذ ا طلقها ث ا ل ث ة ف إ ن الطلقه ا ل ث ا ل ث ة تلحقها ما دامت ا ل ع د ة ل أ ن ه ا في حكم الزوجات ببقاء ا ل و ل ا ي ة عليها بسبب ب ل ك الرجل ل ل ر ج ع ة ل أ ن ه قادر على مراجعتها في أ ي وقت شاء إ ذ ا ما زالت ه و ل ا ي ة عليها ما دامت هذه ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة فبما أ ن ه يملك ا ل ر ج ع ة قادر أ ي ض ا على أ ن يلحق الطلاق ث ا ن ي ة و ث ا ل ث ة قال إ م ا م ن ا الشافعي رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه ا ل ر ج ع ي ة ز و ج ة في خمس آ ي ا ت من كتاب الله تعالى يريد بذلك أ ن ه يلحقها الطلاق والظهار واللعان والاله والميراث على ما س ي أ ت ي معنا ف إ ن ا ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة ما دامت في العده ترث زوجها وزوجها يرثها هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة طلاق ا ر ج ع ي ا و أ م ا من طلقت طلاقا بائنا ك ا ل م خ ت ر ق بلفظ ل ل ا خ ع طلاق ف إ ذ ا خالع الرجل ا ل م ر أ ة ما يحق له أ ن يراجعها كما مر معنا في مباحث الخلع ولذلك ب م ا أنه ا أن يراجعها أي لا ولاية يحق أي عليها له له ل أن و قالوا لا يلحقها الطلاق الثاني والثالث فيما لو أ و ق ع ه عليها ل أ ن ه لا ولايه له عليها وما روي من أ ن ا ل م ر أ ة ا ل م خ ت ل ع ة يلحقها طلاق زوجها قال ا ل إ م ا م ابن الجوزي إ ن الحديث في هذا الموضوع موضوع وليس بصحيح هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة ا ص و ر ه ل ا صوره طلاق الرجل من ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ص و ر ة طلاقه ل م ر أ ت ه التي طلقها ودخلت ا ل ع د ة وهي ر ج ع ي ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة ص و ر ة ا ل م ر أ ة ا ل م خ ت ل ع ة التي بانت من زوجها هناك بعض الصور ا ل أ خ ر ى ا ل م ت ف ر ق ة التي تتعلق ب ا ل و ل ا ي ة أ ي ض ا ب ك ر ه ا أ ص ح ا ب ن ا استطرادا منها لو علق الطلاق بدخول الدار كان قال لزوجته إ ن دخلت الدار ف أ ن ت طالق ثم طلق هذه المراه أ أن ة قبل تدخل ل طلق د ا ا ر ر م أ ت قبل أ ن تدخل الدار وبانت منه انتهت عدتها ولم يراجعها وعلق طلاقها على دخول الدار قال لها ان ذهبت ف ل الى ن ة أو إ بيت فلان من أ ق ر ب ا ئ ه ا أ و قريباتها ف أ ن ت طالب إ ل ا أ ن ه ا قبل أ ن تذهب ما ذهبت حلس بينه وبينها شجار فطلقها فبانت انتهت عدتها ولم يراجعها ثم نكحها نكاحا جديدا بعد ذلك بعد أ ن بانت نكحها م ر ة ثانيه ة نعلق طلاقها على فعل لم تفعله ثم طلقها قبل فعلها لذلك الذي علق طلاقها عليه وبانت منه وبعد ا ل ب ي ن و ن ة م ر ة ث ا ن ي ة أ ر ا د أ ن ينكحها فنكحها وبعد أ ن نكحها دخلت الدار وحينما كانت زوجته في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى كانت له عليها و ل ا ي ة فعلق طلاقها على فعل لم تفعله فحينما نكحها م ر ة ث ا ن ي ة ورجعت ولايته عليها هل يرجع ما علق طلاقها عليه حينما كانت ز و ج ة له في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى قالوا لم يقع بذلك الطلاق إ ن كانت دخلت الدار أ ث ن ا ء ا ل ب ي ن و ن ة هذا قول واحد حينما بانت دخلت الدار لو كانت له عليها و ل ا ي ة لطلقت بدخولها للدار لكن ولايته عليها قد زالت وبناء على ذلك فهذا بالاتفاق ليست ز و ج ة يصير كلام ه ك ك ل اجنبي م ا ل أ ل ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة دخلت ولم يقع الطلاق ل أ ن ه لا ولايه له عليها ف إ ذ ا راجعها ودخلت م ر ة ث ا ن ي ة ما يلحقها الطلاق عفوا ذ ا عقد عليها من جديد تزوجها نقول راجعها تجاوزا عقد عليها م ر ة ث ا ن ي ة نكحها م ر ة ث ا ن ي ة ودخلت الدار ما يترتب عليه ا شيء ل أ ن ه ا دخلت أ ث ن ا ء ا ل ب ي ن و ن ة وهو علق الطلاق على الدخول فلما دخلت ما كانت له عليها و ل ا ي ة فلا يقع الطلاقيم لو دخلت ث ا ن ي ة بعد أ ن نكحها النكاح الجديد هذا لا خلاف فيه عندنا في المذهب ولكنها لو لم تكن قد دخلت الدار أ ث ن ا ء ا ل ب ي ن و ن ة هي بانت منه ولم تدخل الدار التي كان قد نهاهاها عنها او علق قال الاظهر من قولي الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان الطلاق ايضا لا يلحقها بارتفاع النكاح الذي علق الطلاق فيه على الدخول هو علق الطلاق على دخولها حينما كانت ز و ج ة له في الماضي هذا مع الطلاق الذي علقه كله الذي ذلك النكاح السابق الطلاق النكاح السابق ارتفع بعد أن بانت أن منه بعد قد مع في الزوجة ولم تعد له ع ل ا ق ة بها ولم تعد لها ع ل ا ق ة به فكل ما كان في ذلك النكاح قد مسح وارتفع و ا ل آ ن حينما رجعت إ ل ي ه رجعت إ ل ي ه بنكاح جديد فلو علق ط ل ا ق ا من جديد على الدخول ودخلت عند ذلك يقع الطلاق وهناك تفصيلات اخرى عندنا في المذهب لا داعي للاستطراد فيها ومن هذه الصور لو طلق الرجل زوجته طلقتين ما طلقها ثلاثا طلقها ط ل ق ة او طلقتين لو طلقها ثلاثا ما يحق له ان يراجعها الا اذا تزوجت رجلا اجنبيا واما اذا طلقها طلقه او طلقتين فانه يحق له ان يراجعها اذا طلقها فلقة يحق له ان يراجعها طلقة ويطلقها له يحق يراجعها ويطلقها واذا ثم يحق له أ ن ي ر ا ج ع ه ويطلقها طلقتان ث ا ل ث ة تبقى له ط ل ق ة ف إ ذ ا طلقها ط ل ق ة أ و طلقتين وراجعها إ ل ى عصمته أ و بانت منه وبعد أ ن بانت منه تزوجت وبعد أ ن تزوجت الرجل ا ل أ ج ن ب ي الثاني طلقها هذا الثاني وبعد طلاقها راجعها زوجها ا ل أ و ل عقد عليها من جديد فهل ترجع إ ل ي ه بثلاث تطليقات أ م ترجع إ ل ي ه بطلق, بطلق ان كان قد, طلقها طلقة ترجع بطلقتين وإن كان قد طلقها طلقتين ترجع ب ط ل ق ة واحدة بناء على أ ن ه ا تزوجت رجلا آ خ ر هو لا شك أ ن ه لو طلقها رجعيا ثم راجعها ف إ ن ه ا ترجع إ ل ي ه بما بقي لها من تطليقات ولكن ا ل ص و ر ة التي يمكن أ ن يقع فيها الاشكال فيما لو تزوجت وطلقها الرجل الثاني ثم تزوجها الرجل ا ل أ و ل قال ولو تزوجها الرجل ا ل أ و ل بعد زواج ه الرجل الثاني فانها إ ن ه ترجع إليه لها بقي إلي بما م تطريقات السورة فيما أما الأولى ا لو ج ع فهذا خلافة بالإجمع على ترجع إليه ب م اليه بقي من ط ق ا وأما لو راجعها ا ت لو تزوجت أن م ج بعد ه ف ر ف ق ا المسلمين على هذا ء على إليه ترجع إلي بما بقي لها أو ب له من تطليقات وخالف في ذلك ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى وجعل زواجها من الرجل الثاني كزواجها من المحلل ك ز و الذي ج ه ا ا من م ح ل ل ل ا ت ت ز و ج فيما لو طلقها زوجها ا ل أ و ل ث ل ا ث ا ف إ ن ه ا ترجع إ ل ي ه فيما لو طلقها المحلل ترجع إ ل ى زوجها ا ل أ و ل بثلاث تطليقات بالاتفاق أبو الصورة حنيفة رحمه الله هذه تعالى قاس هذه الصورة على تلك الصورة فقال اذا بانت ا ل م ر أ ة من الرجل وتزوجها رجل أ ج ن ب ي ف إ ن ه ا ترجع إ ل ى زوجها ا ل أ و ل فيما لو طلقها ا ل أ ج ن ب ي الثاني ترجع إ ل ى زوجها ا ل أ و ل بثلاث تطليقات ص ل ولكن أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم قالوا المرأة التي ي ي ق ا أصحابنا رضوان ت و ه ا ا م ح ل ل إلى زوجها الأول بثلاث ترجع ت زوجها لأنه لولا الوطء لما أبيح للرجل أبيح هذا أن ي ت ز وحينما ج ه هذا ا لولا الوضع لما أ ج ه ا فرغ ه ا في ل ل لم يبقى له عليها ولاية لا له أ أبدا أ و ى يبقى يحق نفعها يراجعها يحق ي ولا له أن ن من م ن جديد ي ف ح الرجل نفع ا الثاني وطلقها صارت علاقتها مع زوجها ا ل أ و ل ع ل ا ق ة ج د ي د ة لا ع ل ا ق ة لها بما كان في الماضي أ ب د ا نهائيا هي بانت منه بينونه كبرى وبعد ذلك رجعت إ ل ي ه ز و ج ة ج د ي د ة و أ ن م ا حينما طلقها م ر ة ولو بانت لو راجعها قبل ان ينكحها الرجل الثاني أكان يحق له أن يراجعها أم لا يحق له أن يراجعها ولو راجعها أن أن من بالاتفاق بيننا يحق يحق بقي له له ولو لرجعت وبين تصليقات بما بالاتفاق حنيفة طلقها طلقتين وبانت منه خرجت من العدة وأراد أن ينكحها من جديد ونكحها العدة ينكحها منه من أن من خرجت جديد فكون إ إليه ن من بيننا وبين أبي حنيفة ه لها وهذا ا بما واحدة بالاتفاق ترجع طلقة بقي أبي ف الرجل الثاني قد تزوجها بعد أ ن بانت من زوجها ا ل أ و ل ووطئها نكاحه لها ليس لتحليلها ه هي لها زوجها له ا الأول يحق يحق ي ح إلى أن أن ترجع ك دون نكاح الثاني هذا الرجل فنكاح الرجل الثاني ليس من أ ج ل حلها ل ل أ و ل و إ ن م ا قدر الله تعالى لها ان تتزوج الرجل الثاني فعدم ز و و ا ا ج ه منه وعدم زواجها منه لا يؤثر في طلاق الرجل ا ل أ و ل لها بينما في ح ا ل ة تطليقها ثلاث ة تطليقات لولا الرجل الثاني ما يحق لها الرجل يحق إلى الأول أن ترجع إلى الرجل الأول بانت منه ب ي ن و ن ة كبرى نهائيا ما ترجع له إ ل ا إ ذ ا تزوجت فالزوج الثاني أ ح ل ه ا للزوج ا ل أ و ل فصارت ا م ر أ ة ج د ي د ة لا ع ل ا ق ة لها بما كان بينها وبين زوجها من الطلاق الأول إذن المرأة إذا طلقها زوجها دون ثلاثة ورجعت إليه سواء كان رجوعها أثناء العدة ام بعد ا ل ب ي ن و ن ة وقبل ان تنكح او بعد ا ل ب ي ن و ن ة وبعد ان نكحت وطلقت فانها ترجع بما بقي لها من تطليقات واما اذا طلقها ثلاثا طبعا بانت منه باتفاق المذاهب ا ل ا ر ب ع ة فاذا نكحت رجلا اخر ثم طلقها الاخر يجوز لزوجها الاول ان ينكحها من جديد فاذا نكحها من جديد فانها تكون عنده بثلاث تطليقات وهذا بالاتفاق و ا ل ت ص ق ي ق ا ت الثلاث إ ن م ا هي للحر و أ م ا العبد فله طلقتان فقط, العبد له طلقتان فقط وان كانت زوجته حره ة وذلك و لما ا ر الدار مرفوعا طلاق العبد اثنتان وروي عن عثمان وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة وبناء على ذلك يعتبروا إجماعا أو كالإجماع وأما الحر فله ثلاث تطليقات كانت زوجته أما على ذلك فله لأن الطلاقة وزيد وروي قطني عن بن من وإن أو زوجته ا ل ر ج ل ل أ ن ه حق الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أ ب و داود وغيره في فأين في فأين عليه عليه تسليحون في أي تسليحون قوله وقد قوله الطلاق قالوا الطلاق القرآن فقال القول الطلقة وسلم وسلم أو صلى الله سئل تعالى الثالثا له الثالثا صلى الله الثالثة هذا أو هذا هو مرتان مرتان أحسان أحسان عن ل ل ح ر ثلاث تصديقات وللعبد فالقتم و ا ل ر ج ل ل يعني ا و ل ا ي ة للرجل على محل الطلاق ع ا م في ح ا ل ة ا ل ص ح ة وفي ح ا ل ة المرض ولذلك قال ويقع ل ل قال ذ ك و الطلاق ب ا ئ ن ا او رجعيا في مرض موته إ ذ ا كان الطلاق رجعيا وكانت ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة فهي ما دامت في ا ل ع د ة ف إ ن ه ا تعتبر ز و ج ة فهي ترث الرجل والرجل يرثها و أ م ا إ ذ ا كانت بائنا ف إ ن ه ا لا ترث الرجل ولا الرجل يرثها عندنا في المذهب الجديد خلافا للمذهب القديم و ل ل أ ئ م ة الثلاثه ة في ا ل م ذ ب القديم عندنا إذا طلق الرجل المرأة طلق في مرض الموت المخوف ب س ت ة شروط وكان الطلاق بائنا ما دامت في ا ل ع د ة ف إ ن ه ا ترثه ولكنه لا يرثها بينما لو طلقها في المرض طلقها وهي في العده طلاقا رجعيا فانها ترثه ويرثها اما اذا طلقها بائنا فعندنا في المذهب الجديد لا يرثها ولا ترثه وفي المذهب القديم ترثه هي إ ل ا أ ن ه هو لا يرثها وهذا ما يتعلق بموضوع ا ل و ل ا ي ة وهو الركن الخامس من أ ر ك ا ن النكاح و أ م ا الفصل الجديد الذي معنا ا ل آ ن فهو في تعدد الطلاق إ م ا باللفظ كان يطلق الرجل ا م ر أ ت ه ثلاث تطبيقات أ و ب ا ل ن ي ة ب أ ن يقول لها هي طالق وينوي ثلاثا او ما شابه هذا من الصور التي تندرج تحت هذا الفصل وقد ذكر ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى تسع ة صور من صور تعدد الطلاق إ م ا باللفظ و إ م ا ب ا ل ن ي ة ف ن ت ك ل م عنها ص و ر ة س و ر ة ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى أ ن يطلقها ط ل ق ة و ا ح د ة وينوي العدد ك أ ن يقول الرجل لزوجته طلقتك أ و أ ن ت طالق أ و ما شابه هذا من الفاظ الطلاق وينوي عددا ب ن ف س ه ينوي ثلاثه قال ط ل ق ت ك ونوى بنفسه أ ن ه طلقها ثلاثا قال وقع الذي نوى سواء ك ا ن ت هذه ا ل م ر أ ة مدخولا بها أ م غير مدخول بها و أ ر ج و الانتباه للصور والفرق ما بين المراه المدخول بها و ا ل م ر أ ة التي لم يدخل بها ل أ ن الصور م ت د ا خ ل ة و د ق ي ق ة هنا في هذه الصوره لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ل أ ن اللفظ الذي قال يحتمل العدد بدليل جواز ف س ي ر ه به يجوز له أ ن يفسر ما قاله في الطلقتين والتطليقات ب ا ل ث ل ا ث وما دام يحتمل ا ل ط ل ق ة والتطليقتين والتطليقات ا ل ث ل ا ث ف إ ن ه ا تقبل فيه ا ل ن ي ة فلو قال نويت حينما قلت لها أ ن تطالق نويت ثلاثه تطليقات ف إ ن ا ل ث ل ا ث ة تقع ويستوي في هذا ما كان صريحا وما كان ك ن ا ي ة ك أ ن قال لها أ ن ت ب ا ء ونوى فيها عددا ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يقع عليها ما نواه من العدد ولو قال لها هذه ا ل ف ق ر ة تتم ل ل س و ر ة ا ل أ و ل ى قال لها ا ل آ ن لم يقل لها أ ن ت طالق ونوى ثلاثا و إ ن م ا قال لها أ ن ت طالق و ا ح د ة يجوز أ ن تقول و ا ح د ة و و ا ح د ة و و ا ح د ة و ا ل إ م ا م النووي ضبطها بخطه بالنصب اي ف ر ق ة و ا ح د ة أ ن ت طالق ط ل ق ة و ا ح د ة قال أ ن ت طالق و ا ح د ة ذكر ل ف ظ ة و ا ح د ة لكنه نوى عددا بقلبه قالها أ ن ت طالق و ا ح د ة ونوى بقلبه ثلاثا فما الذي يقع عليها تعارض اللفظ مع ا ل ن ي ة ما تلفظ به أ ن ه أ و ق ع عليها طلاقا واحدا وما نواه في قلبه الثلاث في ا ل ف ق ر ا ل أ و ل ى من هذه ا ل ص و ر ة لم يتلفظ بالواحده قالها أ ن ت ط ا ل ق و ن و ا ثلاثا وهو يجوز ل و أ ن يفسر ما تلفظ به بالعدد بالاتفاق فيقع ثلاثا لكنه هنا ا ل آ ن لا قال لها بلساني أ ن ت ط ا ل ق و ا ح د ة ولكنه نواه في قلبه ثلاثا فما الذي يقع قال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله تعالى عليهم الذي يقع هو الواحده لماذا قال لأنه تعارض الملفوظ مع المنوي تعارض ا ل ل م ف والملفوظ ظ مع ن و و ي ا م ل أ ق و ى من المنوي الشيء المنوي شيء ب ا ل ب ا ط ن لا يعلمه إ ل ا الله احسن حالاته أ ن نقبل د ع و ة من ي د ع ي ولكن الملفوظ لا يحتاج لا الى د ع و ة ولا إ ل ى بيان يحاسب ا ل إ ن س ا ن على ما نطق به ف د ل ا ل ة الملفوظ أ ر ج ح من دلاله المنوي زاد ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى هنا فقر على ا ل إ م ا م الرافع في المحرر قال ا ل إ م ا م النووي قلت ولو قال أ ن ت و ا ح د ة لم يقل لها أ ن ت طالق و ا ح د ة ما ذكر كريم الطالق و إ ن م ا قال أ ن ت و ا ح د ة ونوى عددا نوى بنفسه الثلاث فماذا يقع هل يقع عليها ط ل ق ة و ا ح د ة ل أ ن ه قالها انت و ا ح د ة أ م يقع عليها ما نواه و ن ا صرح ب ا ل و ا ح د ة و ا ل ث ل ا ث م ن و ي ة قال ومع هذا الذي يقع المنوي وليس المتلفظ به لماذا غايرنا ما بين الحكم في هذه ا ل ص و ر ة والحكم في ا ل ص و ر ة ا ل س ا ب ق ة التي ذكرها الرافعي قال في الصورة السابقة ذكر الرجل الطلاق فقال أ ن ت طالق و ا ح د ة ولكنه هنا ما قال لها أ ن ت طالق واحد ة قال أ ن ت و ا ح د ة و ك ل م ة و ا ح د ة ا ل آ ن تحتمل احتمالين تحتمل أ ن ه أ ر ا د أ ن يوحد الطلاق وتحتمل أ ن ه أ ر ا د أ ن ه ا حينما تطلق وتبين من زوجها حينما تطلق وتدخل في ا ل ع د ة وتبتعد عن زوجها سوف تكون و ا ح د ة أ ي تعيش منفرده اي انت و ا ح د ة بسبب ايقاع الطلاق عليك وما دام اللفظ يحتمل هذا ب ا ح ت م ا ل لا نستطيع أ ن نقول إ ن ه أ ق و ى من المنوي هناك حينما قال أ ن ت طالق و ا ح د ة اختلف أ ص ح ا ب ن ا الراجع عندنا أن الملفوظة أن هو الراجح ل أ ن ه أ ق و ى من المنوي وقيل يرجح المنوي ل أ ن ه هو الذي يتحكم به بالطلاق بينما هنا لا هنا ما في ملفوظ صريح قال أ ن ت و ا ح د ة وقوله و ا ح د ة يحتمل احتمالين يحتمل أ ن الطلاق وقع ط ل ق ة و ا ح د ة يريد و ا ح د ة ويحتمل أ ن يصفها ب أ ن ه ا ستصير و ح ي د ة بعد أ ن يوقع عليها الطلاق وما دام هذا الاحتمال قائما ف إ ن المنوي في هذه ا ل ح ا ل ة يصير أ ق و ى من المتلفظ به ل أ ن المتلفظ به يحتمل احتمالات م ت ع د د ة قلت ولو قال أ ن ت و ا ح د ة ونوى عددا فالمنوي وقيل و ا ح د ة والله أ ع ل م وانا قلت لكم أ ك ث ر من م ر ة أ ن ما يذكره الامام النووي بقوله قلت ويقول في آ خ ر ه الله أ ع ل م منه ما يكون استدراكا على الرافع لمخالفته ومنه ما يكون ل ل ز ي ا د ة عليه وما ذكره ه من قبيل ا ل ز ي ا د ة وليس ل م خ ا ل ف ة ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع و إ ن م ا هي ص و ر ة ض ر و ر ي ة ذكرها الامام إ م ل ن و و ي ي حتى ي بينه ز النووي ص و ر ة السابقة ل أ ا ل ص ر ت متشابهتان ي ن ر ب م ا ظ لفظة لفظة ن الناس أن الصورة الثانية هنا وهناك الصورة كالصورة الأولى واحدة ذكر ذكر واحدة الأولى لا تحتمل التأويل وأن الثانية تحتمل التأويل وذir الأولى على المنوي والثانية رجح المنوي الفرق التنتين لا الثانية تحتمل تحتمل لكن على ل بين أن رجعت رجح ي ع هذه ه ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى أ ن يذكر ص ل ق ة و ا ح د ة و أ ن ينوي عددا على ما ذكرناه من تبسيط ل الصورة الثانية أن يذكر هذا اللفظ هذا يذكر أن ل العدد الصورة الأولى بالعدد ا ق ويذكر معه مَتن في ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة الان آ ن ل ت ي م ع ا يريد أ ن يتلفظ بالعدل كان أ ن ك يريد أ ن يقول لزوجته أ ن ت طالق ثلاثا قال إ ل ا أ ن ه لما عزم على هذا و أ ر ا د أ ن يتلفظ قالها أنت ط انت فماتت قبل أ ي م سلامه رحل محل الذي ماتت سيقع فيه طاء ل ق قال طالق قال ما كمل أنت أنت ط فماتت من الوهم شدة ومن خوف الطلاق ماتت ماتت قبل تمام طالق والموت للتمثيل فقط قال هناك ا س ت م ا ل ا ت أ خ ر ى أ ن تكون قد أ س ل م ت ف ي م او ل ك ارتدت ن ت ي ن أو ا ر فيما لو كانا متلمين كانا لو قبل دخول بها وهناك صور أ خ ر ى ماتت قبل أ ن يتم كلمه ة طالق الطلاق قال لم ل يقع خ ر و ج ا ا عن محل ل ط ل ا ق ق ب ل تمامه عندما قلنا يجب أ ن يكون هناك محل للطلاق المحل الآن راح لم يبقى هناك لم محل يبقى فلو أ ت م كلامه بعد موتها ما يلحقها شيء نهائيا الحالة الثانية السورة أن يقولها أنت طالق قال لها أنت طالق بعد أن قالها أنت طالق وقبل أن يقول ثلاثا ماتت الصورة الأولى ماتت قبل أن يتم كلمة طالق قال أنت طالق ماتت وقبل يقول قبل كلمة سورة أن أنت أنت أن أنت أن أن أنت في يتم هذه بعد ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة قال أ ن ت طالق لكن قبل أ ن يقول ثلاثا ماتت قال ف إ ن ه ا تلحقها ثلاث تطليقات قال ل أ ن ه كان قاصدا للثلاث حين قال أ ن ت طالق وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها وبناء على ذلك ف إ ن ه يلحقها ما قصده مما يريد أ ن يتلفظ به ل أ ن ه لو لم يتلفظ به وقال لها أ ن ت طالق ونوى ثلاثا ف إ ن ه يقع ثلاثا ولا يحتاج إ ل ى التلفظ أ ص ل ا ف إ ذ ا تلفظ به فمن باب أ و ل ى انه ي ل ح ق ه فبمجرد إ ك م ا ل ه لقوله أ ن ت طالق ان نوى ا ل ث ل ا ث ف إ ن ه ا تقع أ و ذكر ا ل ث ل ا ث ف إ ن ه ا تقع وهناك أ ق و ا ل أ خ ر ى أ ي ض ا ض ع ي ف ة لا نريد أ ن نتعرض لها فقيل يقع وقيل عليها واحدة وقيل يلغى طلاقه ولا يقع عليها شيء هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى إ ذ ن أن يذكر لفظ الطلاق م ر ة و ا ح د ة وينوي وينوي العدد ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يذكر لفظ الطلاق ويذكر العدد ولكنه قبل أ ن يتم الطلاق أو قبل أن يتم العدد أو قبل يسم او ل ع د د أ قبل أ ن يذكر العدد تموت ا ل ز و ج ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن يذكر الطلاق متعددا أ ن يعدد الطلاق ك أ ن يقول لزوجته أ ن ت طالق مبتدا وخبر ثم يقول لها م ر ة ث ا ن ي ة بعد أ ن يسكت تقولها انت طالق ويسكت عشر ثواني او عشرين ث ا ن ي ة ونصف دقيقه ثم يقولها أ ن ت طالق م ر ة ث ا ن ي ة ويسكت أ ي ض ا ف ت ر ة و ج ي ز ة وبعد ذلك يقولها أنت ط أن انت ل ق أ طالق, يسكت أنت طالق ثم يسكت أ ن ت ط ا ج ق ثم يسكت هنا وفي ا ل ص و ر ة التي س ت أ ت ي وراءها يختلف الحكم بين المدخول بها وبين ا ل م ر أ ة التي لم يدخل بها يختلف الحكم سنتكلم ا ل آ ن على المدخول بها تزوجها ودخل بها ثم قال لها هذا الكلام ف إ ذ ا قال لها هذا أ ن ت ط ا ج ق ثم ت ك ت سكوتا فوق سكوت التنفس كالسكوت الذي يسكته الإنسان أو يعفى عنه في الاستثناء قال لها ثلاث مرات أ ن ت صادق ثم سكت أ ن ت صادق ثم سكت أ ن ت صادق ثم سكت قال فيقع عليها ثلاث تطبيقات لا خلاف عندنا في هذه ا ل ص و ر ة سواء يكون الأول ولا التأكيد لا ربما طالق قال طالق الطلاق طلاقا أقصد أم أنت أنت أن قد قصد يريد يؤكد يريد يؤكد جديدا يعني ثم أن قسران قصب لانه ت أ أم ك ي يقصده د لم ف إ ن ن خ ذ بلغه اللغ هذا يجب ق ان يكون ه ن ا ل ت أ ك ي د من المنزل ويعتقد د ان أ يكون هناك تاكيد من ا ي أنت ط المنزل ق ث يسكت وبعد فترة يقول لها ث ا ل ث ة أ ن ت طالق لذكر م ب ت د ا والخبر وتخلل السكوت والفاصل هذا يبعد أ ن يراد منه ا ل ت أ ك ي د فالظاهر أ ن ه أ ر ا د ا ل ت أ س ي س ولم يرد ا ل ت أ ك ي د لكنه لو ادعى وقال أ ن ا والله قصدت ا ل ت أ ك ي د في هذا وما ق ص د ت ا ل ت أ س ي س نقول له نحن في الظاهر يلزمك ثلاث تطبيقات ولكننا نقلك إ ل ى دينك يدين أ ي ي س ر ك إ ل ى د ي ن يقول ه القاضي هذا اللفظ الذي تلفظت به ظاهره يدل على أ ن ك أ ر د ت ا ل ت أ س ي س ولم ترد ا ل ت أ ك ي د ل أ ن ا ل أ ل ف ا ظ التي يراد بها ا ل ت أ ك ي د لا تكون على هذا الوضع و لا تكون بهذا التروي وبما أ ن ك تدعي أ ن ك أ ر د ت ا ل ت أ ك ي د وهو شيء مخالف للظاهر الذي نحن نفهمه لكلك إلى د يوكل ن ه الى دينه ويوقع عليه واحدا يدين يترك الى دينه فإذا قالها أ ن ت طالق أ ن ت طالق أ ن ت طالق و إ ذ ا لم يتخلى الفاصل قال لها أ ن ت طالق أ ن ت طالق أ ن ت طالق وراء بعض كلمات الثلاث م ت ت ا ب ع ة قال في هذه ا ل ح ا ل ة يحتمل أ ن يكون الكلام الثاني مؤكدا للكلام ا ل أ و ل وهذا ش أ ن ا ل ت أ ك ي د قال وبناء على ذلك نرجع إ ل ى ما نواه الرجل ف إ ن قفز ت أ ك ي د ا أ ر ا د ب ا ل ط ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة أ ن يؤكد ا ل أ و ل ى ف إ ن ه يقع عليها واحد لان ت أ ك ي د الكلام في ل غ ة العرب ي معهود ومعروف وهذا أ س ل و ب ه أو قفضت شئنافا قال أ ن ت طارق ل ق م ة الثانية ا أن يتأني أرد ف ط الزليل قال أنت أنت طالق طالق قال قال ثم فثلاث ف إ ن ا ل أ م ر يعتمد على ن ي ت ه ف إ ن قصد ثلاثا فثلاث وان قصد واحده ة فواحدة ف وكذلك إن أطلق بأن لم تأكيدا ولا تأكيدا استثناء يقصد أطلق لم إن إ بأن ن يقع عليه ثلاث إن قصد الثلاث قصد فواحده ث ث ل ا ن أطلق لم يقصد ة ولا ل ا ث ث ف إ ن ن ا نوقع عليه الثلاثه ل ا هل الواحدة؟ قال لا ولا ثلاثة أردت أردت أردت واحدة فإننا ق ن عملا عليه ثلاثة أ ا و ق ل أردت و ا ح د ة فإننا نوقع ع ل ي ه واحدة ولو قال أ ر د ت ث ل ا ث ة نوقع ع ل ي ه ل ث ل لكنه ا قطعا وإرادته إذا كيئا ة يقصد بنيته لم ف إ ن نوقع ا الثلاثة عليه احتياطا عملا بظاهر اللفظ لان ظاهر اللفظ يوجب أ ن يوقع الطلاق على ا ل م ر أ ة ثلاثا لكنه لو غاير فقصد ب ا ل ط ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة ت أ ك ي د ا ل أ و ل ى وقصد ب ا ل ث ا ل ث ة استئنافا قال أنت طالق انت ق أ طالق أ ن ت طالق قال أ ن ا لما قلت لانت لا أ طالق الثاني اردت أ ن أ ؤ ك د الأولى بعد ان اكد ا ل ا ل ل د ي ن قالها مرة、ثالثة. ماذا نقص نك... أو、عكس. قال أنا قلت لها أنت طالق انت ق أ طالق أ و ق ع عليها طلقتين ثم قال أ ن ت طالق ثالثا لكن أ ر ا د ب ا ل ث ا ل ث ة توكيدا ا ل ث ا ن ي ة قال فانا إن لنوقع عليه في هذه الحالة تطليقتين عملا بنيته وبقصده ض ه والثلاث و ا ل وال... والكلام محتمل يحتمل ا ل ت أ ك ي د ويحتمل الاستئناف وكلاهك معهود في ل غ ة العرب وبناء على ذلك نحاسبه على ما قصده ونواه لكنه لو قال أ ن ا قلت لها أ ن ت طالق أ ن ت طالق ب ا ل ث ا ن ي ة و أ ر د ت ب ا ل ط ل ق ة ا ل ث ا ل ث ة توكيد ا ل أ و ل ى مش توكيد ا ل ث ا ن ي ة قال ما يقبل منه ف إ ن ن ا نوقع عليه ثلاثا ل أ ن ه لا يجوز التوكيد بعد الفاصل لا بد أ ن يكون التوكيد مع الموكد متتابعين ف إ ذ ا ق ص ل بينهما ف إ ن ه لا يعتبر ت أ ك ي د ا و إ ن م ا يعتبر استئنافا هذه ا ل ص و ر ة الثالثه وهذا كله في ا ل م ر ا ة التي دخل بها واما التي لم يدخل بها ف س ي ت ي معنا حكمها ل آ ن قريبا إن شاء الله بعد أ ن نتكلم ع ل ى ا ل ص و ر ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل ص و ر ة ا ل ر ا ب ع ة لم يقل لها انت طالق انت ل ه ا أ طالق و ط ا لا ق و ط ل ق ب ا ل و ا و ق انت ل أ طالق وطالق ط وطالق الطلقة ا قال ما مرادك مرادك إرقاع ثلاث تفتيقات قال لا أنا مراد أن أؤكد الطلقة الثانية بالثالثة قال ل لأ ق أؤكد أن أنت وطالق وطالح. قال أ ن ا أ ر د ت أ ن أ ؤ ك د ا ل ط ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة ب ا ل ث ا ل ث ة أ و قالها أ ن ت طالق فطالق فطالق أ و قال انت طالق ثم طالق ثم طالق في بالواو بالفا بثم قال إ ذ ا أ ر ا د ت أ ك ي د ا ل ث ا ن ي ة ب ا ل ث ا ل ث ة صح هذا لتساويه ما في ا ل ص ي غ ة أ ن ت طالق وطالق وطالق كلاهما فيه واو متساويان في ا ل ص ي غ ة لكنه لو قال أ ن ا أ ر د ت توكيد ا ل أ و ل بالثاني أ ن ت طالق وطالق قال ما نقبل بيانه هذا لماذا قال ل أ ن طالقا ا ل ث ا ن ي ة فيها واو واو العطف وواو العطف تقتضي المغايره ما بين المعطوف والمعطوف عليه و ا ل أ ص ل فيه أ ن يكون الثاني غير ا ل أ و ل وبناء على ذلك ف إ ن الطلاق الثاني الذي أ و ق ع ه يغاير الطلاق ا ل أ و ل فيقع عليه تطليقتان لو أ ر ا د أ ن يؤكد ا ل ث ا ل ث ث ا ن ي ة ب ا ل ث ا ل ث ة جائز ل ن كلا الطلاقين فيه واو متساويان في ا ل ص ي غ ة ولكن الطلاق الثاني مختلف عن الطلاق ا ل أ و ل بواو ه العصي التي تقتضي ا ل م غ ا ي ر ة فقالوا اذا قال هذا الكلام ف إ ن ن ا لا نقبله منه ويقع عليه ثلاث تطريقات. لو قال أ ر د ت توكيد الكلام ا ل أ و ل بالكلام الثاني ف إ ن ن ا نوقع عليه ثلاثا هذا في ظاهر القضاء في ظاهر اللقم ولكن بينه وبين الله تعالى يدين إذا مثل هذه الدعوة فإننا هذه وهذه الدعوة الصور كلها الموتوءة المرأة الموتوءة التي وطئت وأما الموتوءة جعى مثل ندين وطئت في غير ف إ ن ه ا لا يقع عليها إ ل ا ط ل ق ة و ا ح د ة بكل حال من هذه الاحوال أ ح و ل الأولى أما في ي ن أنت طالق أنت طالق أنت م ا قال طادق طادق طادق بالفصل أ ق هذا الكلام لها الكلام أراد بالصورة التالية أراد توكيد الأول بالثاني أو توكيد الثالث الثاني بالثالث وفي الصورة الرابعة قال طادق وطادق وطالق فصل توكيد توكيد من أنت غير وفي أو أو أ و قال أ ن ت طالق ثم طالق ثم طالق أ و قال أ ن ت طالق فطالق فطالق قال في كل هذه الحالات ما يقع عليه إ ل ا ط ل ق ة و ا ح د ة والسبب في ذلك أ ن التي لم يدخل بها لا ع د ة عليها وبناء على ذلك بمجرد قوله لها أ ن ت طالق وسكت بانت منه صارت ب ا ء وصارت أ و ل ى بنفسها ولا يستطيع أ ن يراجعها ولا يتزوجها ث ا ن ي ة إ ل ا بعقد ومهر جديدة إن ا م ر أ ة ج د ي د ة ي ر ج ع ل ن ت ز و ج ه ا فحينما قال أ ن ت طالق بانت فلما قالها ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة بعد النفس انت طالق فلم يصادف محلا صار لغوا قالها ان دخلت الدار ف أ ن ت طالق وطالق قال, قال فدخلتها فيقع عليها تطليقتان ل أ ن ه م ا متعلقان بالدخول ولا ترتيب بينهما وقال أ ن ت طالق وطالق وقع عليها ش ي ء ل ا ما وقع عليها ش ي ء ل ا ك أ ن ه قال لها إ ن ه ا م ط ل ق ة ت ط ل ي ق ة وما بترتيب لان الواو لا تقتضي الترتيب, الترتيب قال طالق وط... ان دخلت الدار ف أ ن ت طالق وطالق الان ما يقع عليها, عليها شيء لو قال انت طالق, وطالق. حينما قال أنت طالق بانت طالق ا ل ث ا ن ي ة لم تقالت محلا ل ا ا ل ط ل ا ق المنجد و أ م ا في ا ل ط ل ا ق المعلق قال ان دخلت الدار ف أ ن ت طالق وطالق كانه قال لها إ ن دخلت الدار ف أ ن ت طالقون ط ل ق ي ن فدخلت الدار فانه يقع عليها تطليقتان لكنه لو قال لها طا... ان دخلت الدار فانت ق طالق ي الترتيب ل و ثم تقتضي ا ل ت ت ر ي ب الواه لا ترتيب فيها ترتيب اما لو قلت جاء زيد و ع م ر لا يعني هذا ان زيدا جاء قبل عمرو ل ا يعني ان عمرا جاء بعد زيد يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل ان يكون عمرا قد جاء قبل زيد لكنك لو قلت جاء زيد ثم عمرو لابد ان يكون مجيء ع م ر بعد مجيء ليل وكذلك قال ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق فدخلت الدار وقعت عليها الطلقه الاولى طلق الثاني متى تتقع متى وصلى أ أن ر ا د يقول ف محلا ل وبناء ع ف الله ا وصلى ل ل ا على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم م رسموها بقيت ق الصور إن شاء الله بالدوث ا إن